شقة. ومهمة صعبة. فحولنا لك الجو من بارد الى ذاته. فلما انتعيت من مهمتك وعبت الى المصطفى فليعود الجو مرة اخرى باردة. الامر في يد من? والذي يتحكم في الكون من? والذي يعيم من? والذي يساعد من? والله لو يا رسول الله سمعا لك وطاعة يا رسول الله. كما قالها حبيفة. لحول الله ودق الى فار ولحول الله تعالى الاسرى الى نفس. ولحول الله الظل الذي نحن فيه الى عزم. ولكن كيف? ونحن قلنا لرسول الله esa ملكا اكبر. اصبحنا لا نستطيع ان يحطم كلمة لاسرائيل. لما قلنا الله اكبر عدمنا فنادى السويس. I'm going off the barfield. إلا إلا الله وإلا الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله قاتل الأنبياء والمرسلين مع عشر السادة يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه سيأتي زمان يتقارب فيه الزمان السنة تقول الشهر والشهر يكون كالأسبوع والاسبوع يكون كاليوم واليوم تقول يكون كالساعة كم مرة على رمضان الماضي؟ كم مرة؟ هل عام؟ أستحبك بالله هل مرت سنة كاملة على رمضان الذي مضى? والله كأنه شهر. صدق الحبيب والسنة تكون كالشهر. هل واحد منا في عام كامل قد مضى? رمضان لم يبقى عليه الا يوم إلا يوم واحد فالأمر يجري والساعات تجري الزمان يفر وعاث من علامات الساعة كما أخبر النبي فكيف استعددنا للقاء رمضان أخبر عدا من رقابه ووزاره ووزاره التموين ووزاره الاعلام ووزاره التموين فاستحدثت بكل طاقاتها من الطعام والشراب من اليرميش والمقاصرات يوم استقل العصر حب العباد يوم تغيب الشمس من رؤوس العباد ويقول العباد يا رب اخرجنا من هذا اليوم ودخلنا نار جهنم فقد تقول أرحب. قال ابن عطاء انت صاحب الحدا قال راعي وعراد ابن عمر ان يكتبر صياده احقا صائم لله؟ هم صائم عن الطعام والشراب هذا هو المكياد اصمعوا ماذا هل نطر ورصر? هل قذب الامر يمينا وشمالا? هل قال انها سطط يربحة? انها خرصة ذهابية? قال له ماذا اقول لسيدي وانا ماجق لها انا رزق ماجق لها انما انا راعيها قال ابن عمر كل سيدك ان امادت اوضعت منك ولم يفعل معك شيء الطريق مخطوط المال مضمون اللحم مضمون سيده لم يعاكمه عليها فتدرون ماذا فعل رعياً ولم والله كما يقول رأي الغواية أعطى ضحره ابن حمر استحقاراً ابن ومشى ويقول اين الله اين الله اين الله استحقى اجلامه وابن يريد اختباره فماذا يفعل امام قيمة القضيه امام ضمير الحي امام خلق خاشع خاضع لربنا ذهب ابن عمر الى سيد راعي الظلم وقال له اسبيع لي هذا الراعي قال بعمره قال اسبيع لي هذه الاغنام قال ان تحره لوجه الله وهذه الاهداء هي ملك لك الجزاء من جنس العمل خول الله كنس نفسك ام يلا حصل على ذكر يلا هتشرب الرضاه هل اصبحت مثل راعي الولم فصوم لله حقا? انت انتنع على الطعام والشراب والجماعة مالسلام مالسلام? مالسلام? قلت صار من لا يناله من طعامه من صيامه الا الجوع والعطر لضعت نفسك وعطشت نفسك وعنزبت نفسك على ايه? على ايه? خذ من الله حقا? هل انت مثل راعي الولم كم يجلس بلنا عشرات الموظفين هل اصل فيكم سيوم رمضانات السابقة؟ هل اضطرت؟ ان كانت اضطر ان كان رمضانات السابقة اضطرت فيكم فلماذا تفتحون اضراج مكاتبكم لفرق وشارك؟ هل كنتم اين الله? اين الله? اين الله? اين الله? ان كانت رمضانات السابقة فارفات فيكم فلماذا تستخدمون ادوات المصالح لاراتكم الشخصية? هل كنتم اين الله? ان ابلع مياتي. ان كانت رمضانات فلماذا تستخدمون اجهزة التلفون لأغراضكم الشخصية والسيارات وما الى ذلك؟ هل انتم من الدراع الغلم؟ كم يجلس بيننا عشرات التجار؟ هل افضل فيكم سيارة رمضانات السابقة؟ فلماذا لماذا ادريش هل انتم ظلتم لله جوعت نفسك نفسك اعني اوه مش عايق هل غفت لله هل رمضان؟ لما يغذر فيه كم يجلس بايمانا من المدرسين اما يجلس هل اضرت رمضانات السابقة يا من ترضنون التلاميذ على اخذ الترميز الذي لا يأخذ درسا وحاقا. ويرصب في امتحانات. حيث تصمم حقا فافتر السيارات. لا تبعو انفسك. وكلها من هذا المكان. ببضعه اموال معدوده هل انت ستصوم حقا وقت الصيام وقت الصيام من الله اولا رمضان ليس في حاجة اليه. لماذا ارسلت رمضان يا رب? يا ايها الذين امنوا قتب عليكم الصيام كما قتب على الذين من قبلكم. لعلكم تصرقون? لعلكم تنهوون? لعلكم تزنون? لعلكم تشفرون? لعلكم لعلهم تتقوا فاين التقوى فينا? اين التقوى فينا? يا من ستفضل على السجائر. وسيقول آخرهم ساكك على السجائر. خف من الله. خف من الله. تخشى الله. صل وصام حديث صحيح اخرجه الامام المسلم. تات الصحابة الى رسول الله ويقولون يا رسول الله خدانة صوامة قوامة صوامة بالنهار قوامة بالليل نحن لا نسويه اسمع ولكنها هذه wa laha wa rasul allah famadara al-musall qala hiya fil nar <gülüyor> sayam شفيت. ولا ميدا الا رحيت. ولا سائلا الا عطيت. ولا ازرا الا فكت أزر ولا مظلوما الا نصرت. ولا هل اضطر فيك رمضانك السابقة؟ هل اضطر فيك؟ هل اصبحت مثل راعي الرنم تصنو من له احبان؟ انت على الطعام والشراب والجماعة ما اسهلك ما اسهلك وتصالم لا يناله من طعامه من سيامه الا الجوع والعطش جرحت نفسك وعطشت نفسك وعن ذلك نفسك على ايه؟ على ايه؟ قلت من الله حقا هل انت مثل راعي الهنم؟ كم يدرس بيننا عشارات الموظفين؟ هل اثر هيكم صيام رمضانات السابقة؟ هل اضطرت؟ ان كان اضطرت ان كان رمضانات السابقة اضطرت فيكم فلماذا تفتحون اضراج مكاتبكم لفرق رشاو؟ هل كنتم اين الله? اين الله? اين الله؟ ان كانت المدانات السابقة اضلت فيكم فلماذا تستخدمون ادوات المصالح لاراتكم الشخصية؟ هل كنتم اين الله؟ امبلع ما لأغرافكم الشخصية والسيارات وما الى ذلك. هل انتم مثل راعي الغنم? كم يجلسوا لينا عشرات التنجاة? هل افكر فيكم سلام رمضانات فلماذا روش? لماذا روش? هل انتم ظلتم لله? جوعت نفسك وعقشت نفسك. علي مش الله مش عادي. هل لله? هل أفضل فيها رمضان؟ كان يجلس بيننا من المدرسين ما يجلس هل في فيكم رمضانات السادقة؟ يوم من ترضنون التلاميذ الصغارة على والطالب او التلميذ الذي لا يأخذ درسا معاقب ويرسب في امتحانات هل ستصنون حقا مقدرس يرى لا تتعب انفسك بصيامك بغض صيامك بغض من الله. لعلكم تسرقون لعلكم تنهبون? لعلكم تزنون? لعلكم تشربون? لعلكم امام الافلام تصهرون? لماذا يا رب? لعلكم تتقلون. فاين التقوى فينا? اين التقوى فينا? يا عنهم صز وصامر حديث صحيح اخرجه الامام المسلم تأتي الصحابة الى رسول الله ويقولون يا رسول الله خدانة صوامة قوامة صوامة من نهار قوامة من لي نحن لا نسويها اسمع وذلك انها تبزي جيرانها يا رسول الله. فماذا قال مصر؟ قال هي في النار. صوام قوام اللهم لا ترع في هذا اليوم العظيم دنبا إلا رفرت ولا دينا إلا أديت ولا مرضا إلا شفيت ولا ميدا إلا رحيت ولا سائلا إلا أعطيت ولا أسيرا إلا فحكت أسرع لو كان يا رجاله وراها قرصهم الى من تخبر. الكل دخل عنه الكل تخلى عنه وانت ارحم الراحمين وانت احكم الحاكمين وانت اسرع العادل Come yeah. on.